له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه قد الأمانة وبلغ رسالته ونصح الأمة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 عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 تحدثنا سابقا عن أضرار البدع وذكرنا فيها أن من أضرار البدع أن كلما قام المبتدع بدعه هدم سنة وذكرنا فيها قول حسن البصري رضي الله وارضاه أنه قال أن المبتدع كأنما يقول أنا أتقى من النبي محمد وكأنما المبتدع يقول أن أنا أفضل من النبي محمد وهذا المبتدع كلما أراد أن يقيم بدعه هدم سنة ونحن اليوم نتحدث عن أسباب البدع أسباب البدع هي كثيرة ولكن خلاصة القول فيها ست أسباب السبب الأول هو الجهل الجهل نعم الجهل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما كان است... السنة المحمدية إلا وحي على النبي محمد نزل على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحيين القرآن والسنة فجاءت السنة لتوضيح القرآن قال الله تعالى وأقيموا صلاته وأتوا الزكاة ولم يوضح تفصيلات الصلاة ولا الزكاة ولكن قال صلى الله صلوا كما رأيتوني يصلي ووضح الزكاة من بكل أنواعها صلى الله عليه وسلم فجاءت السنة لتوضيح القرآن لتوضيح القرآن توضيح مجملك وتخصيص عام، وبيان مشكله فلا فلا تعرف في القرآن شيئا إلا بالرجوع إلى السنة المحمديه الشريفة فتجد أن الجهل أسبابه هي التي تؤدي إلى إقامة البدع أحاديث تروى بين الناس هي ليست بأحاديث ولكن كلام يتردد بين الناس لابد من توضيحه من العين إلى الآخر لتنوير الناس يقولون في بعض الكلام أن يا محمد لو ما كما خلقت الأفلاك هذا لم يطقي حتى لمرتبة الحديث إن كان ضعيف أو غير ضعيف يقولون كلام كثير مثل هذا بسبب الجهل في دين الله وتبين في القرآن ان الايات تعد أن الجهل اعظم من الشرك خطوره الجهل عند ربنا اخطر من خطورة الشرك شوف رتب الذنوب من الادنى إلى الاعلى قالت تعالى إنما حرم عليكم إنما حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن واحد والاثم والبغي بغير الحق مش بالترتيب طالع اه بالاصعب بالافزع وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان أفضح أفضح وبعد كده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عد الكلام على الله وعلى رسوله وفي الدين هو أخطر من الشرك بالله قل إنما حرم, الله حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما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 كل هات هو رهانكم كنتم صادقين على ربنا في الكلام وتحلل وتحرم بمزاجك لابد من تو من وجود السنه السنة للناس لمعرفة كيفية القرآن فالقرآن والسنة خطان متلازمان ما ينفعش نأخذ بواحد ونترك الآخر فالقرآن وحي على النبي محمد والسنة أيضا كانت وحي على النبي محمد ما كانت حرقاته ولا سكناته نومه وطعامه وشرابه كل أفعاله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله عز وجل ليعلم الأمة فالجهل بالسنة المحمديه الشريفة السبب الأول لوصول المبتدع إلى بدعته فكانما يقول أن النبي قصر في في توصيل الرسالة كأنما يتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتقصير في توصيل الرساله مع إنه تقن عن محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وسلم هكذا هو العنصر الاول نعم اخي في الله هو العنصر الأول سبب البدعة الجهل السبب الثاني الهوى ممكن يكون معاه علم لكن عنده هوى لفرض شيء معين على المجتمع أو على فرقة من الناس أو على مجموعة من الناس هوى بيمين لهذا مش عاوز يتغير يقولك ان المذنب ممكن يتوب بإيه ليه؟ عارف انه زنا. عارف انه سرق عارف انه على ضلاله لكن صاحب البدعه صعب تتكلم معه لانه بيظن في عمله الخير بيظن انه من افضل الناس ومن اصلح الناس بهذا العمل ولا يعلم انه في هوى يميل لهواه أفرأيت من اتقد الهوى هواه هو وأضله هو الله على علم شوف بيضل على ايه هو عنده ايه بصيئتان ايه افكلما جاءهم رسول بما لا تهوى تهوى انفسه مستكبرته ففريقا كذبت وفريقا تقتلون انظر الى هذه الايه ايضا ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى قالهم الهداية لكن هواهم بيميل لشيء معين خارج نطاق الفعل الشرعي للإسلام ويخرج من مله الاسلام دون أن يشعر بسبب فعلته هذه يقول صلى الله وسلم على صاحب البدعة وهو عنده علم لكن على هوا معين يقولك ثلاث مهلكات ثلاث حاجات يهلكوا الإنسان الأولى يا رسول الله شح مطاع التانية هوى متبع التالتة إعجاب المرء بنفسه شح بخل مطاع يوك عكسها يوك شح نفسه فأولئك هم مفلحون التانية هوى متبع عكسها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالسبب الأول هو الجهل السبب الثاني ممكن يكون عنده علم لكن عنده هوى بيميل لشيء معين فهو مصر على اللي بيعمله لهواه لإما مادة إما شهرة إما بيميل للشيء معين السبب الثالث اخي في الله العصبية للقبليه أو للشيخ أو للأب او للعينة عصبية معينة واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفينا عليه ابانا تقول هذا الامر لم يصح في سنن النبي محمد ولا في افعال النبي محمد يقول لا انا اطلعت ليت ابويا بيعمل الشيء له لازم اعمله ولازم اقرب لربنا وابويا ميت لازم اعمل له هذا العمل اللي كان مداوم عليه على مدار 40 و50 سنه يروح يعمل طريقة معينة او او او او مولد معين ويسعى اليه بسعاته والايام وينام في الخيمة ايام طويلة وتقول ادخل صل ما يدخلش صلط خطأ خطير الشيعة والمعتزله والمرجئه والخوارج والقهميه هذه الطرق الضاله كلها سببها انهم لم يجدوا من ينور الناس ما حدش لابد من توصيل الرساله المحمدية صلى الله عليه وسلم للامه كلها لابد ان ندند في هذا كلام نقوله كتير نركز عليه كتير لتعليم الناس لتنوير الناس لتسكيف الناس لازم حتى يخرجوا من عبايه الاب مش انا في في الفسق اخرج من جلباب ابي وفي وفي الضلاله ادخل في جلباب ابي لا يا حبيبي الشيع عندهم ايه الله هو المتحدث الرسمي باسم الدين ايه الله فلان ده هو اللي يحلل هو اللي يحرم هو اللي ينهي وهو اللي يموت مش بالقرآن ولا بالسنه لا بمزجه هو هو ايه الله خلاص وصل لمرحله ايه الله يؤمر ويمي كما يشاء حتى انهم بيقولوا ان القرآن اللي احنا بنقراه هذا قران محرف عيني. كران معرف تقول له ألم نشرح لك صدرك ومعنعك وزرك صلى الله عليه وسلم قال لك لا, لا لا مين قال كران الصحيح ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا لك سهرك انظر انظر أخي في الله وصلوا لهذه المرحلة بسبب عدم تنوير الناس بالسنة الحقيقية لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الأولى أن الجهل والثانيه قلنا علم ولكن معه هوى والثالثه عصبيه للشيخ او للقبيله او لمفاعل الاباء والاجداد والرابعه اتهام اهل البدعه لاهل السنه بضلالات كثيره اتهمهم بايه قالك لا انتوا بتعصوا السنه دول ناس متعصبين ناس يميلون للوهابيين من هم الوهابيين الشيخ محمد بن عبد الوهاب السعوديه رحمه الله يعني مجدد هذا الدين ما اضاف شيء ولا زاد شيء على فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن اردت لفتح فتح المجيد مثلا على كتاب فتح المجيد لتتعرف على أصول التوحيد بس شوف الدنيا ماشيه ازاي يبدا لك بالكلام اللي هو جماعه بتاع الكوره الهجوم خير وسيله للدفاع قبل ما انت ما تقول له لا هذه بدعه وهذه سنه وهذا كده يقول لك لا انتم ما تحبوش القران ليه يا ابني يقول لك اصل انتم يوم لما بنجيب الشيخ يقرأ قران تقول له حرام ما ينفعش وانتم مش بتحبوا القرآن وبتحب القران تسمعوا على طول. أقول له ان كان هذا فعل النبي نفعله القران على رؤوسنا وهو وهل نحتدي بغير القران وهل لنا سبيل الى الله بغير كلام الله عز وجل من منا لا يحب القران ولكن بطقوس معينة فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كان هناك أندى من صوت عبد الله بن مكتوب في الاذان وفي القرآن هل كان هناك أفضل من عبد الله ابن أم مسعود كان يقول له يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن اقرأ عليكم ابن أم عبد يقرأ على النبي محمد وهو الذي أرزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم تخيل هذا امر خطيئ يقولك لك انتوا ما بتحبوش تذكروا ربنا ليه يا ابن عبد وده ربنا يقول والذاكرين والذاكرات ولك لا انتوا متعودوش معنا تذكروا ربنا الذكر هو نوعا المطلق إن كان مقيد خلف الصروات الرواتب معروف على ذها وشكلها، أما المطلق لابد أنه من ضوابط معينة نعتدي بها. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله؟ لازم يكون فيه خشوع مع الذكر لابد أن لا يكون ذكر جماعيا لابد ان يكون موافق فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلندخل الجنة الا من خلفه صلى الله عليه وسلم هو وامي صلى الله عليه وسلم لو سلكوا الي كل طريق ولو استفتحوا علي كل باب ما تدخل الجنة الا من خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم بد ان نهتدي في افعالنا كلها بفعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم العنصر الخامس هو انهم يميلون للمتشابه في القران منهم اص اصلا يقول لك احنا انا اعترف بالسنه ما ليش كلام من السنة عاوز تقنعني باي اقنعني بالقران في مثلا اسراء وما عندهمش معراج لك ما فيش كلام في القران بيدل على أن هناك معراج فاما الذين في قلوبهم في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فالكلام في في القرآن لابد من الرجوع إلى السنة لتوضيح الأمور ولقد رآه نزلة أخرى عند صدات المنتهى عندها جنة الماء ومن الذي راى من؟ النبي محمد رأى جبريل عند صدرة المنتهى هذا هو المعراج قالت لها فيش أنا عاوز كلام صريح سبحانه ذي أسرى يبقى في إسراء مفيش بقى معرك والسنة توضح المعراق وأصول المعراق وموضوع ال... والصلاة فرضت على نبي في المعراق وأمور كثيرة كي يبحث في القرآن عن المتشابه منه ابتغاء الفتنة رقم ستة وهي الأخيرة إن شاء الله هي أنهم يريدون أن يحكموا في الدين شيء غير القرآن والسنة ايه اللي بيحكموه؟ ولا بحك... كلمني بالعقل كلمني بالعقل ما تكلمنيش بالكلام ده لا تماشى مع العقل ايه زبابة جات على الكوبية بتاعتك اغمسها في الكوب واشرابها إيه, الل... ايه العقل بيقول في ايه ده اقوله هكذا قال صلى الله عليه وسلم لا ما تكلمني بهذا المنطق كلمني بشي بشغل... غير خلمني بالعقل له لو كان العقل في الدين كان مسح الخف أسفله أولى من أهلاه ولكن ان كان هكذا فعل النبي فلتفعل والتذب اخي في الله يقول لك في التشريع عندهم مش ما بيشكر انهم بالسنه العقل هو المنطق الاول عندها الثاني رؤيا واحلام شاف حلم معين أو رؤية معينة هذه هيعتبر أصل اصول الدين عندها وهذا نحن لا لا نأخذه من أحلام ولا من رؤيا ولا من لكن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهتدي على علم وعلى بصيرة من أمرنا نعبد المولى عز وزل بدين بقواعد لا تتغير حتى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم طلقنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم وكل قول هذا واستغفر الله عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المجعوث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله الله صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي اللهم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي اللهم على سيدنا محمد في ملايين في كل وقت ثم ما بعد أخي في الله ست أشياء أخرى تؤدي لوصول العمل الصالح بتاعك إلى السواب الأعظم السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان هقولهم كل واحدة بسرعة عنصر سريع جدا ان شاء الله السبب انت رايح ربنا يكتب لك الحج والحمد ان شاء الله ربنا يكتب لنا جميعا يا رب وقلت عزور مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا اي سبب انت رايح تزور ليه عشان النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال الا لثلاث مساجد تؤغر ان شاء الله شوف النيه هي باذن الله تعالى لكن واحد ذهبا للقاء الضريح فقط كده خرج السبب غلط السبب غلط انت هتروح تصلي في المسجد وتأخذ عدد سبب الصلوات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا يشهد الرحيم إلا ثلاثة ومن ضمنهم المسجد قال النبي الشريف وتدخل تسلم على حبيبك صلى الله عليه وسلم لكن هو المقصد الزيادة القبر لكن المقصد الرئيسي المسجد ثم من الجفاء بعد ذلك قال تمر على حبيبك وتسلم عليه وعلى صاحبين شوف الترتيب هو كلمة واحدة بس هو الفعل واحد لكن توضيح النية وتصحيح النية هو المقصد احنا عاوزين نوصل للناس المقصدك ايه في اي عمل تعمله؟ دي الاولى الثانيه الجنسي لابد ان يوافق الجنس اللي قاله الشرع يعني هنتبع في العيه تتبه ايه؟ إبل وبكر ومن أبداء الاثنين ومن بعد اثنين ماشي واحد يتبع شيء غير ذلك نقوله إن شاء الله معبول. ما ينفعش الجنس غير موافق للجنس اللي يزيع ده رقم القدر القدر يعني العدد معين يعني قال لك سبح بعد الصلاة 33 احمد كذلك كبه كذلك تقول لا بس أنا أحب النبي وهصبح مية واحمد مية وقبر مية نقول لك لا ما ينفعش انت كده بدأ الامر في اصوله زي قدر اللي عمله سيد الخالق انت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم قالك قدر معين وعدد معين افعل هذا فيه. وبعد ما تنتهي من القدر او العمل المقيد بصلاة معينة تعالي على جنبي كده واصبح خمس سلاف مرة ويحمد ربنا خمسة آلاف مليون مرة لكن مش مش ما تدخلش في نطاق قيود معينة وانت تغير فيها عشان ابنك يعمل زيك وابن ابنك يعمل زيك وبعد عشر سنين نظن انها سنة ويتختلف الناس لا ترد ثلاثين لا دمية لا دول خمسين لا دول سبعين يحدث هناك انشقاق بين الناس لا احنا ماشيين على ضوابط معينة بعد ما تنتهي منها افعل كيف ما شئت على جنب إذا قلنا الأولى سبب والتانية الجنس والتالت القدر الرابعة الكيفية هتذكر ربنا كيفيتها ازاي لا أود أن يكون مصاحبة لشكل الذكري الهدوء والانفرادية والخشوع لله عز وجل رقم خمسة الزمان واحد ويهعمل عمره في شهر رجب. ولقى الدنيا رأيه قالت تب ما أنا مشا عرفاجي في الحج ما أنا عرفت قدامي وأطلع حج وأعمل أنزل على مزدالفة وأعمل الأمور كلها ويبقى أنا كده حجيت ربع بيت ربعه نقول له لابد أن يوافق الزمان الحجه حرفة ما ينفعش لابد أن الزمن يكون موافق للزمن اللي فيه الفعل نفسه رقم ستة والأخيرة خدنا كده نوبز عن كل واحدة بس رقم ستة المكان المكان هو الطواف مثلا مثلاً الطواف ببيت الله الحرام آه نعم شرع ذلك طواف النبي محمد وقبل الحجر النبي محمد هل يجوز لي أطوف مكان آخر غير هذا المكان هل يجوز لي أن أقبل حجر آخر غير هذا الحجر ما ينفعش هذه الأمور بد لها من توضيح للناس في كل فترة معينة نتكلم فيها حتى نبصر شبابنا بأمور فعل سيدنا النبي وهت والهدي نبي محمد الشريف صلى الله عليه وسلم أن نهتدي بهدي وأن ننهج منهجه صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لما توفنا وانتراض عنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك لسانا ذاكرة وعينا دامعه وقلبا خاشعا وقسلا على البلاء صابرا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن خيبة الرجاب ومن السلب بعد العطاء ومن السلب بعد العطاء ومن سوء القضاء ومن سوء القضاء اللهم ارزقنا اتباع النبي محمد اللهم ارزقنا اتباع النبي محمد صلى الله عليه الله اللهم توفنا على سنته توفنا على ملته توفنا على سنته توفنا على ملته الحقنا به عند الحوض يا رب العالمين واقم دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة i don't want